والذين كفروا عما أنزهوا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات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 وَإِن لم يَهْتَدُوا بِهِ فسيقولون هذا ابْتِغَاءَ قديم وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ موسى إِمَامًا وَرَحْمَةً وهذا كِتَابٌ مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين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 واذكر اقاعات اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ان تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء في أمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم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 وَإِذْ فَرَضْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ